حسن الله إليك الرضا أكبر من نعيم الجنات رضوانه من الله أكبر ليسأل الإخوة أن أليس أكبر نعيم في الجنة هو رؤية الله تبارك وتعالى هل بينهما تناف؟ كيف الجمع بين أكبر نعيم رؤية الله سبحانه وتعالى وهو أعلى نعيم الجنات هو ثمرة من ثمار رضا الله سبحانه وتعالى عن عبده فإذا رضي الله عن عبده فاز بنعيم الجنات وفاز برؤية المنعم سبحانه وتعالى المتفضل جل وعلا فرؤية الله عز وجل هي أعلى نعيم يناله أهل الجنة في الجنة مثل ما جاء في الحديث إذا دخل أهل الجنة الجنة قال الله تعالى هل تريدون شيئا أزيدكم فيقول ألم تبيض وجوهنا ألم تنجنا من النار ألم تدخلنا الجنة قال فيكشف الحجاب فينظرون إلى الله تبارك وتعالى فما اعطوا شيئا أحب إليهم من نظر إلى الله تبارك وتعالى فالنظر إلى الله عز وجل هو أعلى نعيم الجنات ونعيم الجنات وبما في ذلك النظر إلى الله جل وعلا هو ثمرة وأثر فوز العبد برض الله فوز العبد برض الله تبارك وتعالى نعم حسنا الله إليك ذكر من أنواع شكر النعم التحدث بالنعم أنعم الله علي بالنعمة الفلانية يقول السائل هل ذكر نعم الله يكون فيه رياء مثل من الله عليه بالحج من الله عليه بأداء عمره أو ذكر اهتداء بعض الناس على يدي أو لإنفاق في سبيل الله هذا الأمر لا يتعلق الحكم لا يتعلق بالقول نفسه وإنما يتعلق بالنية نية القائل فإذا تحدث بالنعمة على وجه المراءات لم تدخل في صالح عمله لم تدخل في صالح عمله إن تحدث مثلا عن حجه أو تحدث عن دعوته أو اهتداء بعض الناس على يديه أو نحو ذلك على وجه المراءات. فهذا لا لا يدخل في صالح عمله لأن من شرط دخول الأعمال في صالح عمل العبد أن تكون خالصة لله سبحانه وتعالى لا رياء فيها ولا سمعة كما جاء في الحديث القدسي أن الله تعالى قال أنا أغنى الشركاء عن الشرك من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه أما إذا تحدث بنعم الله شكرا لله وثناء على الله واعترافا بمنه أو لمقصد شرعي صحيح فمثل ذلك يكون داخلا في صالح عمله نعم يقول شيخنا أريد منك نصيحة كيف يتخلص الإنسان ممن من, من النظر إلى الحرام وما ينشر في الإنترنت لا سيما من يجد نفسه ملهوفا إلى هذه الأمور أهل العلم يقولون إن أكبر زاجر وأعظم واعظ أن تعلم أن الله يراك فهذا أعظم زاجر وإذا وفق العبد إلى إحضار هذا الزاجر في قلبه واستذكاره في نفسه إذا خلوت الدهر يوما فلا تقل خلوته ولكن قل علي رقيب فإذا أكرم الله سبحانه وتعالى عبده باستحضار رؤية الله عليه رؤية الله واطلاعه عليه كان ذلك أكبر زاجر الله ولهذا ينبغي على العبد في كل المقامات وفي كل الأحوال التي تبدأ نفسه وتتفلت وتنحرف وتميل أن يذكرها بذلك فإذا ذكرها بذلك وأعادها إلى الإيمان والخشية والخوف من الله ومراقبة الله سبحانه وتعالى وذكرها بالعقاب و ما يترتب على مثل هذه الاعمال من اضرار كل هذه المعاني استحضارها في القلب يدفع باذن الله تبارك وتعالى عن العبد الوقوع في تلك في تلك المنزلقات وكذلك يعنى يعنى في, في هذا الباب بالدعاء ولا سيما الدعوات الجوامع اللهم اهدني وسددني اللهم من يسالك الهدى والتقى والعفه والغنى اللهم من يسألك العافية ربنا لا تزق قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب وأنصح, فيها وأنصح في هذا المقام بقراءة كتاب الجواب الكافي للعلامة ابن قيم رحمه الله تعالى قراءته بتمامه فهو كتاب عظيم النفع وفيه مداوات ومعالجة والشباب في زماننا هذا زمن الفتن حقيقة يحتاجون إلى قراءة هذا الكتاب ومثل الآباء اهدائه لابنائه كتاب الجواب الكافي لابن القيم حقيقة هدية نفيسة تعتبر خاصة على إقبال الاجازه في طريقة أيضا متبعة جميلة مثل أن يخصص لابنه جائزة مثلا معينة إذا ختم الكتاب إذا وفقت لإقناع ابنك بأن يقرأ الجواب الكافي خطوت به خطوة كبيرة جدا خطوت به خطوة كبيرة لأنه سيقف على معاني مهمة جدا تبعده بإذن الله تبارك وتعالى عن الفساد وتبين له خطورة الفساد وأضرار الذنوب وأطال رحمه الله تعالى بذكر أضرار الذنوب أطالت جدا من أضرارها كذا ومن أضرارها كذا ومن أضرارها كذا فإذا قرىها العبد بتأمل بإذن الله تبارك وتعالى توجد في نفسه كراهية للذنوب وحذر منها لأن إذا عرف الأضرار والاخطار هذه المعرفة تعتبر زاجر ورادع فأنصح حقيقة بهذا الكتاب كتاب الجواب الكافي للشباب أن يقرؤوه وايضا حث حقيقة الآباء أن يهدوا لأبنائهم هذا الكتاب في هذه الإجازة ويستحثوهم على قراءته لأن الآن الشباب يمرون بفتن تعصف وتجرف وفي الوقت نفسه التنبيه والدلالة والارشاد والتوجيه ربما أيضا يقل ويضعف ويحتاج الشاب إلى أن يترفق به ويتلطف معه ويسايس حتى يقرأ ويعرف ويتعلم فإذا استضاء بنور العلم وضيائه تحقق أو تيسر بإذن الله تبارك وتعالى الوصول إلى الفلاح والعلم نور لصاحبه وفي المقامين الذين تحدث عنهما المصنف قبل قليل الصبر والشكر أنصح بقراءة كتاب ابن القيم عدة الشاكرين وذخيرة الصابرين هذا الكتاب جمع بين الشكر والصبر وحقيقة تجد فيما تعلق بالشكر والصبر من اللطائف والنفائس والفرائد والفوائد ما لا تجده في كتاب آخر ومما أنصح به في كتاب ابن القيم هذا ما هي الأمور التي تعينك على الصبر الصبر على المعاصي وهذا السؤال طرح قبل قليل ذكر ابن القيم نقاط جميلة جدا ونفيسة ومؤثرة جدا مشاهد إذا شهدها العبد حققت له بإذن الله تبارك وتعالى هذا المقام ولخصتها مستفيدا من ابن القيم رحمه الله في طرحه الجميل وبيانه السديد في خطبة جمعه فهي كلام مؤثر جدا ويحتاج عموم الناس, عموم الناس وأنصح أيضا الخطباء أن يستفيدوا من, من هذا الكتاب بما يكون فيه معالجة للأدواء والمشاكل التي تعصف بالشباب نسأل الله عز وجل لا لنا جميعا الحفظ والهداية والسداد نعم فالله عليك يقول من أصيب بمسيبة فحمد الله عليها هل يعد بذلك أنه من الشاكرين على المصائب إذا حمد الله عليها لا يخلو الحمد أن يكون كلمة تجري بلسانه أو أن يكون مقاما تحقق فيه العبد استحضر نعمة الله جل وعلا عليه ولطفه به وأن الله عز وجل لا يصيب عبده بهذه المصائب إلا ليكون فيها تكفيرا ورفعه درجات وتمحيصا للعبد مثل ما جاء في الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام لا يقضي الله قضاء لعبده المؤمن إلا كان خيرا له فما يقضيه ويقدره الله على عبده المؤمن كله خيرات حتى المصائب فإذا استحضر هذه المعاني وحمد الله تبارك وتعالى وشكره جل على يرجى أن يكون بلغ هذه الرتبة العالية نعم. بالنسبة للدروس غدا إن شاء الله الطحاوية نعم غدا الطحاوية ثم الأسبوع القادم يتحول الدرس في هذا الكتاب إلى بعد صلاة العصر يتحول الدرس في هذا الكتاب إلى بعد صلاة العصر هذا ونسأل الله الكريم رب العرش العظيم بأسمائه الحسنى وصفاته العليا أن ينفعنا جميعا بما علمنا وأن يزيدنا علما وأن يجعل ما تعلمناه حجة لنا لا علينا اللهم اغفر لنا ذنبنا كله دقه وجله أوله واخره سره وعلنا اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما اعلنا وما أنت أعلم به منا أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت